يَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ مَن لَّا يَسْتَجِيبُ لَهُ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ وَهُمْ عَنْ دُعَائِهِمْ غَافِلُونَ وَإِذَا حُشِرَ نَاسُ كَانُوا لَهُمْ أَعْدَاءَ وَكَانُوا بِعِبَادَتِهِمْ كَافِرِينَ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 قل أرأيتم إن كان من عند الله وكفرتم به وشهد شاهد من بني إسرائيل على مثله فآمن واتكبرتم إن الله لا يهدي القوم الظالمين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 كاللذين حط عليهم القول في امم قد خلت من قبلهم من الجن والان في انهم كانوا خاسرين ولكل درجه مما يعملون ولوفيهم اعمالهم وهم لا يظلمون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 وَأَذْكُرْ إِخْوَانَ آدَمَ إِذْ أَنذَرَهُمْ بِالْإِحْصَارِ وَقَدْ قَالَتْ نُذُرٌ مِنْ بَيْنِ يَدَيْهِ وَمِنْ خَلْفِهِ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا اللَّهَ إِنِّي أَخَافُ عَلَيْكُمْ عَذَابَ يَوْمٍ عَظِيمٍ قالوا أتيتما لتأفكنا عن آلهتنا فأتنا بما تعدنا إن كنت من الصابقين قال إن بل العلم عند الله وأبلغكم ما أرسلت به ولكنني أراكم قوما تجهلون فَإِن مَّرَءَ أَنَّهُ عارِضٌ مُسْتَقْبِلَ أَوْذِيَتِهِمْ قَالُوا هَذَا عارِضٌ مُّنْصَرِنَا فَلْهُوَ مَا اسْتَعْجَلْتُم بِهِ رِيحٌ فِيهَا عَذَابٌ أَلِيمٌ تُدَمِّرُ كُلَّ شَيْءٍ بِأَمْرِ رَبِّهَا فَأَصْبَحُوا لَا يُرَى إِلَّا مَسَاكِنُهُمْ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 إذ كانوا يجحدون بآيات الله وحق بهم ما كانوا به يستهزئون، وَلَقَدْ أَهْلَكْنَا مَا حَوْلَكُم مِنَ الْقُرَى وَصَرَّفْنَا الْآيَاتِ عَلَّهُمْ يَرْدِعُونَ فَلَوْلا نَصْرَهُمُ الَّذِينَ اتَّخَذُوا مِن دُونِ اللَّهِ كُرْبَانًا آلهَةً بَلْ بَلُّوا عَنْهُمْ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 فَلَعَلَّهُ يَهْدِي مِنْ تَأْوِيلِهِ أَوْ يُذَكِّرُ أَهْلَ الْكِتَابِ وَمَنْ حَاوَلَ أَنْ يُخْرِجَ الْعَبْدَ مِنْ عِبَادَتِهِ وَإِنْ يُرِيدُوا إِلَّا حَيَاةَ الدُّنْيَا وَلَا يَذَكَّرُونَ إِلَّا وَهُمْ يَمْشُونَ وَمَا هُمْ بِخَارِجِينَ مِنْ حَوَادِثِ الْيَوْمِ كَمَا يَقُولُونَ مِنْ طَرِيقِ الْغَائِبِينَ كَمَا يَقُولُونَ وَلَوْ أَنَّهُمْ صَبَرُوا